الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر لارباب الحجا وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفه راوا مخدراتها منكشفه نحمده جل على الانعام بنعمه الإيمان والاسلام من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بانجم في الاهتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الافكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهاك من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائد سميته بالسلم المرونق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي فصل في جواز الاشتغال به والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما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 دلاله اللفظ على ما وافقه يدعونها دلاله المطابقه وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم فصل في مباحث الالفاظ مستعمل الالفاظ حيث يوجد اما مركب واما مفرد فاول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين اعني المفرد كلي او جزئي حيث وجدا فمفهم اشتراك الكلي كاسد وعكسه الجزئي واولا للذات إن فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص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 وحيثما لكل فرد حكما فانه كليه قد علما والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرفته جليه فصل في المعرفات معرف على ثلاثه قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل وقعا والرسم بالجنس وخاصه معا وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا وناقص الوسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا وشرط كل أن يرام الطيدا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا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 ايضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءاهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تناثرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أوهما وهو الحقيقي الأخص فعلما فصر في التناقض تناقض خلف القضيتين فيه كيف وصدق واحد أمر قفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكوري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 فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى وذا حد أصغر صغراهما وذا حد أكبر كبراهما وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج فصن في الأشكال الشكل عند هؤلاء الناس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 وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سفسطة ملت الأمل أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقتل من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي عقلي لو عادي لو أو عادي او تولد واجب والأول المؤيد خاتمة وخطا البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة فالمبتدا في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرودي في مأخذا وفي المعاني لالتباس الكاذبه بذات صدق فافهم المخاطبه كمثل جعل العرضي كذات أو ناتج إحدى المقدمات والحكم للجنس بحكم النوع وجعلك القطعي غير القطعي والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمودي قد انتهى بحمد رب الفلق ما رنته من فن علم المنطقي نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الاخبري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وان يثيبنا بجنه العلاء فانه اكرم من تفضل